صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ اذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَانْزَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ فَصْمَانُ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّهَا 90 نعجة ولي نعجة واحدا فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك في سؤال نعجتك الى نعاد وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْخُلَقاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مابم وظن داود أن مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ تَنَارُ فَاسْتَوْثَر رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَخَرَّ راكعا وأناب الله الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فغفرنا له ذلك وإن لَهُ عِنْدَنَا لُزُ الْفَوٰحِ وَحُسْنُ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم لهم عذاب شجيد بما نسوا يوم الحساب الله